اجتمع إلى الجمل وأعدها ثم لاحظ الفرق مستعينا بالصور المدرس أمام السبورة الطالبة خلف الطاولة الممحات فوق الدفتر الحقيبة تحت الطاولة الكتاب قريب من القلم الدفتر بعيد عن المسطرة